ولما برجوا لجلود وجنوده قالوا قالوا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم داود مجنوت وانت الله هو كل وَعَلَمَ مِمَّا يَشَاءُ وَلَو لَدَى عِنْدَ ضب ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي. العظيم الله الله اللهم صل على